نسنتين وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى قروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 من عباده لينذر يوم التلاق يومهم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار